وفر كلامك مثل كل يوم مع السلامة ما ترى اي مكروح اشرح على الطيب اذاه تردى او ما ماله على الناس مشروع وفر كلامك مثل كل يوم مع السلامة ما ترى اي مكروح اشرح على الطيب إذا هو ترى تأول الرديم على الناس مشروع